لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحوى على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا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 اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي